أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الأمين سيدنا مولانا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا يا ايها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سليلاً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنه من يطع الله ورسوله فقد فاز ورشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا وإن ما توعدوا ملآت وما أنتم بمعجزين وما قل وكفى خير بما كثروا ألها ثم أما بعد أيها الأحباب أعرفكم بنفسي قبل أن أصافح هذه الوجوف الطيبة أخوكم سامح بن عبد التواب ومدرس اللغة العربية بمدرسة صلاح سالم السنوات ويعني دعونا نبدأ من أول الكتاب وهذا ليس تضيعاً للوقت ولكن لعله من بابي نور على نور والكتاب الذي بين أيديكم هو شرح الشيخ محمد محي الدين بن عبد الحميد وهو من كبار مشايخ الأظهر ومن من أثروا المكتبة اللغوية النحوية بالكثير جدا من المؤلفات يشرح به التهفة الثانية بشرح من المقدمة الأجرومية لأبي عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهجي الأجرومي ومن ما لا شك فيه أن الشيخة وأن المادة التي بين أيدينا مادة مهمة لأن النحو علم يعتمد عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وما نشأ أصلاً إلا في ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى ونعتمد عليه في فهم سلة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعتمد عليه في فهم كلام العرب المتقدمين لذلك في مقدمة الشيخ ودعونا نبدأ من المقدمة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى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 سيدنا ومولانا التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولغة الكتاب العزيز وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل فهو خير ما أسعى إليه ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نعم هذا شرح لصغار الطلبة فإذا ما وفق الله سبحانه وتعالى وامتهينا من شرح هذا الكتاب تقريباً تكون قد تحصلت على ما يتحصل به أو وصل إليه الطالب الذي أنهى الإعدادية الأزهرية إذا ما وفق الله سبحانه وتعالى ويسر وأتممنا شرح هذا الكتاب واستطعت أن تلم به وأن تفهم ما فيه تقريباً تكون قد وصلت إلى المستوى الذي يصل إليه الطالب الذي حصل على الإعدادية الأزهرية لأنه يقدم بدايات النحو المقدمات تعريف النحو موضوعه ثمرته نسبته واضعه حكم الشارع فيه التعريف كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني منها الجهة تقول ذهبت نحو فلان أي جهته ومنها الشبه والمث تقول محمد النحو علي أي شبه ومثه وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء دائما أحبابي ستجدون كتب الأدب وكتب الشرع تقدم تعريفين لكل مصطلح من المصطلحات فتقدم له تعريفا لغوي وهو ما ورد في معاجم اللغة وتقدم له تعريفا اصطلاحي وهو ما عرف به هذا العلم عند أرباب هذا الفن وعند أصحابه لذلك تجد الشيخ في اول اسطر من هذه المقدمات قدم تعريفا لغويا للنحو فقال إن النحو يقصد به الجهد ويقصد به الشبه والمثل ثم قدم بعد ذلك تعريف اصطلاحيا للنحو فقال وتطلق كلمة نحو في اصطناح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك إذن فالنحو أحبابي علاقته بالكلمة بأي حرف من حروف الكلمة بالحرف الأخير ما يطرأ على الحرف الأخير من تغيرات سواء كان في الإعراب أو في البناء أما ما يطرا على الكلمة فيما, فيما قبل الحرف الاخير هذا باب للنحو ولا ليس بابا للنحو ليس بابا للنحو انما النحو يدرس فقط ما يطرا على الحرف الأخير في الكلمه ما يحدث قبل الحرف الأخير سيخرج من باب النحو إلى باب آخر هو باب ماذا هو باب الصرف اذا فالنحو يدرس ما يطرا على الحرف الاخير من الكلمة من تغيرات في حالتي الاعراب والبناء وسرداتي وسياتي ان شاء الله المفهوم من الاعراب والمقصود من البناء الموضوع وموضوع علم النحو الكلمات العربيه من جهه البحث عن احوالها المذكوره ما هي الاحوال المذكوره نعم من الايه من الاعراب والبناء طيب الثمره وثمرة وثمرة تعلم علم النحو صيامة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي كان العربي عندما كان يعيش في البادية وقبل أن يدخل الناس في دين الله أفواجه فيدخل في الإسلام العربي والعجمي كان العرب يتحدثون اللغة العربية على السليقة فلا يخطئون في كلمة من كلماتها المرفوع يرفع والمنصوب ينصب والمجرور يجر والساكن يسكن فلما دخل الناس في دين الله أفواجه ودخل العجم في الإسلام فشل لحن والمقصود باللحن ماذا؟ الخطأ وورد في كتب الأدب وفي كتب النحو أحاديث منسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أقف على صحة هذه الأحاديث يروى أنه قد أخطأ أو لحن رجل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد أخاكم فإنه قد ضل كأنما عد النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ في قواعد اللغة العربية بماذا بالضلال؟ ويروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه مر على قوم يرمون بسهامهم ثم تكلم واحد منهم بكلمة فلحن فيها فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه إن خطأكم في كلامكم أشد علي من خطأكم في رميكم في رميكم فالعربي في أول الأمر والمسلمون في أول الأمر ما كانوا يتعلمون قواعد النحو وإنما لما دخل الناس في دين الله أفواجه ودخل العجم كالفرس والروم في الإسلام ولم يكونوا أهل لغة فاضطر العرب والاضطر الأدباء والاضطر النحاة إلى أن يضعوا قواعد النحو وإلى أن يقاعدوا هذه القواعد فثمرة النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي ومما لا شك فيه أنك إذا ما جلست إلى متكلم من المتكلمين أو متحدث من المتحدثين واستمعت إليه وهو يتحدث وهو يتكلم فسمعته يلحن في كلمة من الكلمات أو يخطئ في كلمة من الكلمات يعني تشعر بمرارة تشعر بإشمئزاز تشعر بضيق فعندما تسمع الكلام معربا مفصلا لا يخطئ المتكلم وعندما يتكلم تجد الكلام يقع في مسامعك وفي قلبك بسهول أما إذا وجدته يتلعثم ويخطئ ويضع الضمة في غير موضعها ويضع الفتحة في غير موضعها تشعر أن الفهم هناك يعني كإعاقة عن وصول هذا الكلام إلى الآذان ومن ما لا شك في أنكم أفاضل كرام بفضل الله سبحانه وتعالى وتتصدرون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فأفضل ما تدعو به إلى الله سبحانه وتعالى أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بكلام سلس معرب لا تخطئ فيه فهذا الأمر يقع في قلب سامعك ويقع في أذن سامعك بالقبول والرضا أما إذا خلطت العامية بالفصيح وخلطت المرفوع بالمنصوب تجد السامع قد ينصرف عنك لأن هذا الكلام لا يقع في قلبه ولعل هذا الأمر هو الذي, وجد أو الذي أوجد بعد تقوى الله سبحانه وتعالى وبعد الإخلاص طبعا للكثير من مشايخنا الأفاضل القبول والرضى في نفوس السامعين وفي قلوبهم وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيح لذلك لما يقرأ قارئ من القرآن سراط الذين أنعمت عليهم لو قرأها أنعمت ما شعبه هذا أفسد المعنى فساداً شديد صح ولا لا أنعمت وأنعمت المسألة كلها لا تعد إلا ضم وفتح ولكن تغيير هذه العلامة الإعرابية أفسد المعنى فسداً شديداً وصار لحناً جلياً ينبغي عليك أن ترد هذا القارئ حتى ولو كان في الصلاة وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهماً صحيحاً الذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليه مضارها وعليهما مدارها. نسبته هو من علوم اللغة العربية واضعه والمشهور أن أول واضع لعلم النحوي هو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين عليه ابن أبي طالب رضي الله عنهما الحقيقة أنا قلّبت صفحات كتب الأدب فوجدت أن أكثر الروايات التي ترد علم النحو إلى واضعه لا تخرج عن نسبة النحو إلى أبي الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ويره في ذلك بعض القصص منها أن أبا الأسود الدؤلي مر برجل يقرأ القرآن فقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة براء وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فقرأها أن الله بريء من المشركين بالجر بالخفض فقال الرجل وقال الأعربي وأنا أبرع مما تبرأ منه الله سبحانه وتعالى لأن الرجل الذي قرأ ورسوله عطف الرسول على ماذا؟ على المشركين فقال الرجل وأنا أبرع مما تبرأ منه الله سبحانه وتعالى فذهب الرجل أبو الأسود الدؤلي إلى أمير المؤمن علي بن أبي طالب فقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة إن اللحنة قد فشى فيها فسألهم وما الصميع ماذا نصدع فقال له أرى أن نضبط كتاب الله سبحانه وتعالى فأجلس بين يديه رجل فقال له سأخرأ عليك القرآن الكريم فإذا ما وجدتني فتحت فمي فضع شرطة مائلة فوق الحرف وإذا ما وجدتني خفضت فامي فضع شرطة مائلة تحت الحرف وإذا ما وجدتني ضممت شفتي فضع كلواوي الصغيرة فوق الحرف وبدأ من هنا ضبط آيات القرآن الكريم فلم تخرج الروايات في كتب الأدب وفي كتب اللغة عن نسبة هذا العلم إلى أبي الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية وأنتم تعلمون الفرق بين فرض الكفايه وبين فرض وبين فرض العين وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه لولا لو يعني اذا خلت البلده من من يعرف علم النحو فصار تعلم علم فصار تعلم علم النحو فرض عين على واحد من هذه البلده لكي ينقل هذا العلم إلى أهل هذه البلده او اهل هذه القبله قال المصنف وهو أبو, وهو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن أجروم المولود في سنة 72 وستماء وهذه هي الطريقة الأفصح في كتابة الح... في كتابة الأرقام بالحروف العربية أنك تبدأ من ماذا؟ تبدأ من الأصغر إلى الأكبار لذلك تجي للشيخ قال 72 وستماء والمتوفى <تصفيق> نقولها كده يا شباب والمتوفى والمتوفى في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى قال الكلام هو اللبذ المركب المفيد بالوضع أنت لو قلت في كل كتب النحوي ستجد أن كل النحاة بدأوا كتبهم بالحديث عن الكلام لما؟ دائما وابدا يبداون كتبهم بالحديث عن الكلمه والكلام فلما يبداون كتبهم بالحديث عن الكلمه والكلام اي نعم لأن هذه الماده الخام التي سيشتغلون بها نعم هذه الماده الخام اللي معاهم والتي سيشكلونها وسوف يشتغلون بها فتجد كل كتب النحو بدأت بالحديث عن الكلمه والكلام وأقول يعني الشيخ محمد الكلام المكتوب بالخط الأسود العريض هو كلام المصنف ابن أجروم أما الكلام الآخر هو الشارح وأقول للنفذ الكلام معنيان أحدهم لغوي والثاني نحوي أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدتهم سواء سواء كان لفظاً أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة كل هذا الكلام لغة فالكلام لغة ما تحصل به الفائدة سواء كان كلاماً باللفظ باللسان أو كان كلاماً بماذا؟ بالكتابة بالخط أو كان كلاماً بماذا؟ بالإشارة يعني إذا ما سألتك أحضر الشيخ اليوم فأشرت لي برأسك هكذا فهذا يعد ماذا؟ كلاماً عند اللغويين لأن هذه الإشارة هذه الإشارة بالرأس تسوي بالضبط كلمة نعم أو نعم حضر الشيخ أو ما كان إلى ذلك أما, أما إنه لا يعد كلاماً عند من؟ عند أهل النحوي وأما الكلام النحوي فلا بد من أن تجتمع فيه أربعة أمور الأول أن يكون نفظاً والثاني أن يكون مركبا والثالث أن يكون مفيداً والرابع أن يكون موضوعاً بالوضع العربي ومعنى كونه لرظاً أن يكون صوتا مجتملاً على بعض الحروف الهجائية التي تبتدع بالألف وتنتهي بالياء ومثاله أحمد ويكتب وسعيد فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتاً مجتملاً على أربعة أحرف هجائي. فالإشارة مثلاً لا تسمى كلاماً عند النحويين كما سبق لعدم كونها صوتاً مجتملاً على بعض الحروف وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاماً لحصول الفائدة بها يبه هذا هو الشرط الأول في شو... من شروط الكلام أن يكون ماذا؟ أن يكون لفظاً الشرط الثاني ومعنى كونه مركباً أن يكون مؤلفاً من كلمتين أو أكثر نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجدى ولكل مجتهد نصيب والعلم خير ما تسعى إليه فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاماً وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاماً عند النحاة إلا, إلا إذا انضم غيرها إليها سواء كان انضمام غيرها إليها حقيقة فالأمثلة السابقة أم تقديرياً كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد محمد هذا الكلام يقتضي الحذف. هنا حذف. والكلام أصل أن يكون ماذا أخي محمد أو محمد الأخي فهذا أيضاً يعد كلاماً على الرغم من أنه ليس مؤلفاً من كلمتين لأن الكلمة الثانية مقدرة فالكلام على تقدير محمد أخي أو أخي محمد فهذه الكلمات تعتبر كلاماً لأن التقدير محمد أخي فهذا في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات محمد أخي مؤلف من ثلاث كلمات الرجل يقول ثلاث كلمات هو أخطأ أو أنت لا أخطأت نعم لا. هي ما. هي كده محمد أخ نعم شيخ تفضل ماذا قلت نعم. أحسنت ثلاث كلمات محمد كلمة وأخ كلمة ولياء الياء كلمة نعم الياء ضمير والضمير كلمة وسنعرف إن شاء الله أن الضمير اسم من اسم من الأسماء اسم من الإيه لانه يقبل علامة من علامات ماذا طب ايه علامه الاسماء اللي بيقبلها الضمير ها انتوا خدتوا على باب ما علامه الاسميه التي يقبلها الضمير لا الضمير مبني لا يخفض لا يخفض نعم هو إن كان الضمير نودي ولكن نودي شذوزاً يعني يقولون العرب كانت تقول قديماً يا هو يا من هو إلا هو ولكن هذا شاذ يعني لا طيب إحنا لما نأتي لها إن شاء الله نقول لأن المؤلف لم يذكرها المؤلف لم يذكرها في علامات الأسماء العلامة التي يعرف بها إسمية الضمير أن نذكرها إن شاء الله لما نأتي لعلامات الأسماء ومعنى كونه مفيداً أن يحسن السكوت أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر فلو قلت إذا حضر الأستاذ وسكت هل الكلام تم؟ إذا حضر الأستاذ وسكتنك تم الكلام إذن فلا يعد كلاما لما لا يعد كلاما على الرغم من أنه متكون من ألفاظ وأكثر من من, من كلمة لأنه لم تحصل به الفائدة لأن هذا الأسلوب نسميه أسلوب شرط وأسلوب شرط يقتضي جملتين جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط الجملة هنا ذكر فيها ماذا فقط جملة فعل الشرط إذا حضر الأستاذ ولم يذكر فيها جواب الشرط ما الذي سيحدث إذا حصل ان انصرف الطلاب مثلا أنصط المتحدثون مثلا لا يسمى ذلك كلاماً ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات لأن المخاطبة ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاماً لحصول الفائدة ومعنى كونه موضوعاً بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني مثل حضر. كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما من وضعه العرب بخلاف إذا ما تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرسي والتركي والبربري والفرنج فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما حتى إذا سماه أهل اللغة الأخرى كلاما إذن يا أحباب شروط الكلام ما هي شروط الكلام؟ ها؟ أن يكون لفظا أن يكون مركبا أن يكون مفيداً تحصرت به الفائدة وأن يكون موضوعاً بالوضع العربي طيب أمثلة للكلام المستوفي للشروط الجو صحر البستان مثمر الهلال صاطع السماء صافية يضيء القمر ليلة ينجح المجتهد لا يفلح الكسول لا إله إلا الله محمد صفوة المرسلين الله ربنا محمد نبينا هذا كله كلام استوفى الشروط فهو لفظ مركب حصلت به الفائدة وموضوع بالوضع العربي أمثلة لللفظ المفرد محمد علي إبراهيم قام من أمثلة للمركب غير المفيد مدينة الأسكندرية هكذا لو نتقت الكلام بغير حسف ولا تقدير تحصلت به الفائدة لا لم تتحصل به الفائدة مدينة الأسكندرية وسكت لم تتحصل به الفائدة عبد الله كذا لم تتحصل به الفائدة إلا أن نفضل قلنا بغير تقدير ولا حذف بغير إيه؟ تقدير ولا حذف فلم تتحصل به الفائدة فضل. نعم صحيح, صحيح صحيح. نقول إذا افترضنا أن هذه الجمل بغير ب... هذه, ال... هذه الأمثلة للكلام المركب بغير تقدير ولا حذف فهذا كلام غير مفيد صح ولا لا مدينة الأسكندرية عبد الله حضر موت لو أنصف الناس إذا جاء الشتاء مهما أخفى المرأي إن طلعت الشمس كفاية ولا نكمل حل. أنواع الكلام قال وأقصمه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى هذا كلام المصنف كلام الشارح وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاورتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء الاسم والفعل والحرف وأما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها كلمة دلت على معنى في ماذا؟ ولم تقتن بزمن نحن محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصر فكل واحد من هذه الأنفاظ يدل على معنى في ذاته في نفسه عندما أقول محمد ذهنك يستخدم مباشرة ماذا؟ ذلك الشخص المعروف باسمه محمد الذي تعرفه وأعرفه وعندما نقول تفاحة ذهنك مباشرة يستحضر تلك الصورة لهذه الثمر المعروفة بلونها الأحمر أو لونها الأغضر أو لونها الأصفر ومعروفة بالرائحتها الذكية فالاسم فالاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة غير مقترنة بماذا بزمن حتى نخرج الفعل لأن لأننا سنعرف بعد قليل أن الفعل كلمة دلت على ماذا على معنى فيه ولكنها مقترنة بماذا مقترنة بزمن دائما وأبدا تجد النحاة وتجد أرباب الفنون المختلفة كالتوحيد والعقيدة والحديث والأصول يضعون لمصطلحاتهم ما يسمونه بالتعريف الجامع المانع التعريف ماذا جامع مانع ماذا يقصد بالتعريف الجامع المانع التعريف الجامع المانع هو التعريف الذي يجمع كل, يجمع كل صفات المصطلح المسمى جامع ومانع يمنع أي مصطلح آخر يشبهه في الصفات أن يدخل في هذا التعريف فتجده لما عرف الاسم قال. كلمة دلت على معنى فيه تعريف جامع وغير مقترنة بزمن تعريف مانع فأخرج الفعل لأن الفعل كلمة تدل على معنى فيه ولكنها مقترنة بزمن هذا هو القسم الأول وأما الفعل فهو في اللغة الحدث وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل نحو كتبا فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتاب عندما أقول كتبا يستحضر ذهنك مباشرة صورة من يكتب يمسك قلماً وقرطاصاً ويكتب وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي كتب أي هذه الكتابة حدثت وتمت وانتهت في الزمان الماضي ونحو يكتب فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضاً وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر ونحو يكتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم وإلا لما أمرتك لما لو كنت كتبت أو كنت لما ما أمرتك بالإيه؟ ما أمرتك بالكتابة لذلك قيل إن الفعل الأمر يضل على حدث لم, لم يقع بعد لم يقع بعد نعم اتفضل حبيبي لست بشيخك نعم فعل امر الاستمرار لا الذي يدل على الاستمرار رائما وابدا الفعل المضارع يعني هو الفعل المضارع يدل على حدث يحدث في زمن التكلم ومستمر في الحدوث ولم ينتهي حدوثه بعد فاذا ما قلت يكتب فهو الان ومستمر فيه الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى نعم. نعم نعم صحيح هو الان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي لا ولا لا فهو يتقي لا في زمان المضارع ولكن الله سبحانه وتعالى يمره بماذا بالاستمرار في في في, في, في, في, في, في قادم الايام على ماذا على التقوى على التقوى فهو فالفعل الامر يدل على ما سيحدث في ماذا في المستقبل اما حال النبي اما حال النبي صلى الله عليه وسلم فهو الان يتقي الله سبحانه وتعالى <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم صحيح اتفضل <تصفيق> يا حبيبي نعم يغض نعم قل قل فعل امر يغض فعل مضارع نعم لا هي يغضها نعرف إن شاء الله بعد ذلك أنها فعل مضارع مجزوم لأنه يقع في جواب الطلب إن شاء الله هذا سيأتي في جزم الفعل المضارع إن شاء الله إن الله أحياك فقل هو الطلب الأمر ويغض فعل مضارع مجزوم لأنه يقع في إيه؟ في جواب الطلب وهو مترطب عليه قل يغض نعم ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر وفهم ويفهم وفهم وعلم ويعلم وعلم وجلس ويجلس واجلس وضرب ويضرب يضرب والفعل على ثلاثة أنواع ماض ومضارع وأمر فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك وتجد أنه أتى بصور الماضي المتعددة فالماضي إما أن يكون مجرداً من الزوائد مثل ماذا كتب فهم خرج سمع وإما أن يكون مزيداً بحرف مثل ماذا أبصر وإما أن يكون مزيداً بحرفين مثل ماذا ها؟ اشترك و... وتكلم تكلم مزيد بحرفين أين هما نعم التاء والتضعيف التاء والتضعيف اللام وإما أن يكون مزيداً من ثلاثة أحرف استغفر والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر هنا الشيخ أو الشارح جعل المضارع يبدأ بحرف واحد من خروف المضارعة وهو ماذا؟ إلياء ولكنكم تعلمون أن المضارع لابد أن يبدأ بحرف من أربعة أحرف ومجموعة في كلمة أنيت أو نأتي النون والياء والهمزة والتاء صح ولا لا؟ والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك القسم الثالث من أقسام الكلمة ومن أقسام الكلام طبعا يعني فاتني أن أقول لكم إن اللغة العربية تطلق أيضا لفظة كلمة على ماذا على الكلام أيضا صح ولا لا تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى كلا انها كلمة هو قائلها ما هذه الكلمة التي هو قائلها آه قبلها حتى إذا جاء أحدهم الموت قال قال قال, قال إيه؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة فاللغة العربية أيضا تطلق لفظة كلمة على ماذا؟ على الكلام صح ولا لا؟ ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقوا كلمة قالها شاعر قالها لبيد ألا كل شيء ما خل الله الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل ان نعيم الجنه فهنا الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال أصدق كلمة اطلقها على ماذا على بيت من الشعر وانا ايضا لم اقف على سند هذا الحديث وأما الحرف فهو في اللغة الطرف صح الله هو من الناس من يعبد الله على حرف وفي اصطلاح النحات كلمة دلت على معنى في غيرها فالحروف ليس لها معنى في, في ذاتها ولكن لا يعرف معناها إلا, إلا عندما تقترن به بغيرها صح الله نحو من فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء وهذا المعنى لا يتم حتى تنضم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها فتقول ذهبت من البيت إذا قلت من فقط لا تدل الكلمة على معنى الابتداء ولا تدل على هذا المعنى وحروف الجر لها الكثير جدا من المعاني ولكن المعنى الذي أراده الشارح هنا الابتداء ذهبت من البيت دلت من هنا على معنى ماذا؟ الابتداء فقد كان ابتداء ذهابي من أين؟ من البيت مثلا أمثلة للإسم كتاب قلم دوات دوات كراسة جريدة خليل صالح عمران ورقة سبع حمار ذئب فهد نمر ليمونة برتقالة كمسرات نرجسة وردة هؤلاء أنتم ولحظ الله ضم للأسماء هؤلاء وأنتم هؤلاء نسميها ماذا؟ اسم إشارة وأنتم نسميها ضمائر أمثلة للفعل سافر وسافر سافر قال يقول قل أمن يأمن إيمن ورضي يرضى إرض صدق يصدق صدق واشتهد يشتهد, يشتهد, يشتهد واستغفر يستغفر, يستغفر استغفر أمثلة للحرف من إلى عن على إلا لكن إن أن أو أن بلى بل قد سوف حتى لم لا لن لو لما لعل ما لات ليت إن ثم أو علامات الاسم لعلك تسأل وتقول وهل نحن نحتاج إلى أن نعرف علامات للاسم هو أن يصب علي أن أفرق بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف ولا لا يصعب لازم بس الانتهي قبل اذان العشاء لان عندي موعد في يعني اريد العشاء خارج المسجد 7 7 و7 دقائق اظن الاذان 7 و12 طب احنا السؤال ده ونتوقف عند السؤال الان هل, هل تحتاج الى علامات لتعرف بها الاسم يعني, يعني, أنت يعني أنت لن تستطيع ان تميز الاسم ها بسم الله احمد اي نعم احمد احمد انا اخبر نعم صحيح وكيف تعرف انه احمد الاسم احمد نعم لازم تشكيل لازم التشكيل لما تقولش ما تقولش احمد دي ابدا دي ما خالص لو كانت اسم اه لو كانت اسم نعم قلنا تفضل تقول لا نحن نقول عن علامات الاسميه علامات الاعراب علامات لا لا لا سؤالي سؤالي عن علامات الاسميه وليس علامات الاعراب ما تقول حضرتك هو علامات الاعراب طيب المثال اللي قالوا أخونا أحمد لو أردت أن أميز بين كونها إسما وكونها فعلا وال... عندما قلنا أن إلياء في أخي ضمير والعلماء قالوا بإسميتها فيما في علامة مهمة جدا من علامات الأسماء لم يذكرها المؤلف وهي الإسناد الإسناد, الإسناد. فالمثال اللي قالوا أخونا أحمد إذا ما وضعناها في جملة فقلنا أحمد طالب فصار أحمد مسنداً إليه أسندت إليه كونه, ماذا؟ كونه طالب فصار أسمان فصار ماذا؟ فصار أسمان فالعلامات هنا علامات الإسمية أو علامات الفعلية نحتاجها لأن العلماء اختلفوا في إسمية بعض الأسماء واختلفوا في, في, في, في فعلية بعض الأفعال يعني على سبيل المثال اختلفوا اختنافاً كبيراً جداً في فعالية نعمة وبئسة وعسى وليسى في فعالية ماذا؟ نعمة وبئسة وعسى وليسى هي أفعال ولا أسماء ولا حروف؟ الرجح إنها إيه؟ أفعال واستدلوا عليها بماذا؟ بقبول علامة من علامات الأفعال التي ستأتي استدلوا على اسمية الضمائر بماذا؟ بعلامة من علامات الأسماء وهيها الإسناد واستدلوا على اسمية صَهْ وَمَهْ بماذا؟ بعلامة نعم؟ لا ليست أفعالاً هي اسماء صَهْ ومَهْ هي فعلاً من حيث المعنى ولكن اسم من حيث لفظها بما؟ بقبول علامة من علامات الأسماء وهي التنوين فاحتياجنا لهذه العلامات يفصل لنا او يوضح لنا او يحل إشكالا كبيرا جدا دار بين النحا في خلافهم حول اسمية بعض الكلمات وفعليّة بعض الكلمات وحرفية بعض الكلمات فاستدلوا على اسمية الضمائر بالإسناد واستدلوا على فعلية نعمة وبئسة وعسة وليس بقبولها تى التأنيس فتقول نعمة وبئسة وليست وعسة واستدلوا على اسمية صه ومه بقبولها التنوين فتقول صه و... ومه نفضل معا لا خرجت بقى عن كونها حرف هي معا ليست حرفا هي معا ظرفا على فكرة معا ظرف مع آه ظرف ليست حرفا واخد بالك لا الظرف يدخل تحت الأسماء أيضا تحت الأسماء نعم يدخل تحت الأسماء ما أشبحون نحن ننتهي هنا إن شاء الله لأننا نحتاج أن نصل المسجد نعم سياتي ان شاء الله في الحصه القادمه ان شاء الله سنتعرف الى علامات الاسماء ونذكر علامه التي لم يذكرها الشارح وهي الاسناد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا نستغفرك ونتوب اليك صدق